السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمعاشر الإخوة الفضلاء بين يدي الدرس احب أن أذكر نفسي واخواني بوصيه عظيمه هي وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن هذه الوصية العظيمة الناس بحاجة إليها كحاجتهم للماء والهواء والطعام ولا يستغني عنها أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها معاذ رضي الله عنه ولو كان أحد يستغني عن هذه الوصية لاستغنى عنها معاذ رضي الله عنه فانه يسبق العلماء برتوه يحشر بين يدي العلماء برتوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقسم انه يحبه فلو كان احد لشرف منزلته او لعلمه يستغني عن هذه الوصيه لاستغنى عنها معاذ رضي الله عنه كما أن ذلك يدل على أن العلماء وطلاب العلم محتاجون لهذه الوصية حاجة عظيمة اتق الله حيثما كنت تقوى الله مفتاح الفلاح ومفتاح الخير ومفتاح الفوز اتق الله في قلبك فلا تعتقد إلا اعتقادا صحيحا وهو الاعتقاد الذي أجمع عليه سلف الأمة اتق الله في قلبك فلا تنوي إلا خيرا اتق الله في قلبك فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك اتق الله في لسانك فلا تقل إلا خيرا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فاتق الله وإذا أردت أن تتكلم بالكلمة فضع بين عينيك أنك اليوم متكلم قادر على الكلام متمكن منه لكنك غدا بين يدي الله مسؤول عن ما تقول. فإن كنت تجد أن لك مخرجا من كلامك بين يدي الله عز وجل فتكلم. وإن كنت تجد أن في كلامك عثرة لن تنجو بها بين يدي الله عز وجل فامسك. فإن الرجلين قد يتكلمان بكلمة واحدة يرتقي بها أحدهما في الجنة ويهوي بها أحدهم في النار. فالأول كان على سلامة وشرع عندما تكلم بها والآخر كان عنده خلل فيها إما في قلبه ونيته وإما في حقيقة ما يقول وطلاب العلم بحاجة لأن يتقوا الله عز وجل في ألسنتهم فإن كلمة طالب العلم ليست ككلمة العامي سواء فيما يذكرونه من أحكام أو ما ينقلونه من أخبار فإن طالب العلم قد ينقل الخبر متعجلا فيه غير متأنن فيسبب من الفساد ما الله به علي وقد يبعد كثيرا من الخير ويسبب كثيرا من الشر ولذلك يا إقوة نحن معاشرة الله بالعلم بحاجة عظيمة لأن فيما فيما نقوله من كلام وما ننقله من أخبار وألا ننقل إلا ما كان متيقنا عندنا وعلمنا أنه يجوز لنا أن نقوله وقد قلت مرارا إن الإنسان إذا أراد أن يتكلم فلا بد أن يلحظ ثلاثة أمور الأمر الاول أن يكون كلامه حقا في ذاته، والأمر الثاني أن يكون كلامه حقا في قصده، والأمر الثالث أن يكون كلامه حقا في أثره، وإلا فإنه يصمت. أن يكون حقا في ذاته، أن يعلم أن الكلام الذي يقوله صحيح. إن كان من العلم يعلم أنه صحيح وإن كان من الأخبار يعلم أنه واقع وأن يكون حقا في قصده بأن يعلم الله من قلبه أنه يريد بذلك وجه الله سواء كان فيما يطرح من علم أو ما ينقل من خبر فإن رأى من قلبه أنه لم يبتغي بذلك وجه الله فليقف فقد ينقل إنسان خبرا يقصد بذلك النصح للأمة فيكون على خير وقد ينقل آخر نفس الخبر يقصد بذلك التفكه في عرض أخيه أو الوقيعة بين اثنين أو غير ذلك، فيكون بذلك آثما، فلا بد من مراعاة ما في القلب، وأن يكون حقا في أثره، بأن ينتج الكلام المصلحة الشرعية المرجوة، فإن كان الكلام ينتج مفسدة، فإنه لا يجوز نقله. إذا كان الكلام ينتج مفسدته ولا ينتج المصلحة الشرعية المرجوة فإنه لا يجوز التكلم به ولا يجوز الإخبار به إن كان خبرا وهذا من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يراعيها المسلم عموما ويراعيها طالب العلم خصوصا وكم يعاني الناس من التعجل يقول بعض الحكماء كان الرجال يفكرون ثم يتكلمون واليوم أصبح الرجال يتكلمون ثم يفكرون ولذلك كثرت الندامه اليوم لأن الأنات قلت وقد جاء في الحديث الأنات من الرحمن والعجلة من الشيطان وهو حسن إن شاء الله ولذلك مما يلحظ اليوم وهذا أمر نخرج فيه قليلا أن الطلاق يقع كثيرا بينما قبل عشرين سنة أو ثلاثين سنة ما كنا نسمع بهذه الصورة الكبيرة من الطلاق توقل المنطقة الكبيرة ربما لا تسمع فيها طلاقا واحدا لسنين متعددة لأن الناس بفطرتهم وحكمتهم كانوا يفكرون ثم يتكلمون أما اليوم فحتى طلبة العلم أصبحت تغلب عليهم العجلة فكلامهم يسبق تفكيرهم. لا يقدمون الميزان قبل نقطة اللسان بل يتكلمون والإنسان إذا تكلم قد يصيبه بعد ذلك الكبر من أن يرجع عما قال وقد يترتب على ذلك ضرر عظيم ولذلك يا اخوه تقوى الله في اللسان من اعظم ما ينبغي ان نهتم به نحن معاشر طلاب العلم اتقي الله في عمله اتق الله حيثما كنت اتقي الله في سره اتقي الله في جهره واتبع السيئه الحسنه تمحها الذنب كالحتم اللازم للإنسان الذنب كالحتم اللازم للإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ حتى طالب العين يقع منه الخطأ فيحتاج إلى أن ينتبه لنفسه وأن يحرص على الاكثار من الحسنات فإن الحسنة إذا فعلها الإنسان إن صادفت صغيرة كفرتها وإن صادفت كبيرة خففتها وخالق الناس بخلق حسن الخلق الحسن من الدين وهو من أعظم شعائر الدين ونحن بحاجة إلى التخلق بالخلق الحسن مع العامة وفيما بيننا ليعلم الناس أن الاستقامة خير لهم وأنه لا خير للبلاد ولا خير للعباد إلا في استقامة, بدين الله استقامة على دين الله عز وجل ويظهر ذلك في حسن الخلق ومن الخطأ أن يكون الواحد منا قبل استقامته أحسن خلقا منه بعد استقامته كل الناس الذين حولك مع كونك مستقيما طالب علم خيرا لهم من غيرك من الخطا يا طالب العلم أن تكون في البيت مع أخيك الذي لا تظهر عليه الاستقامة ولا طلب العلم فيكون خيرا لأهله منك يكون خيرا لجيرانه منك يظهر فيه من حسن الخلق ما لا يظهر عليك ينبغي أن نظهر حسن الخلق لأن في ذلك مع فضيلة حسن الخلق فضيلة إظهار محاسن هذه الاستقامة ومحاسن طلاب العلم ومن حسن الخلق الحرص على اجتماع الكلمة اجتماع كلمة أهل الحق على الحق بالحق فإن أهل الحق في كل زمان هم قلة فينبغي عليهم أن يحرصوا على الاجتماع على الحق وهذه أول نقطة يحرص كل واحد من طلاب العلم على الحق والهدى والسنة ولو أخطأ يرجع إلى الحق والهدى والسنة ويحرصون على جمع الكلمة كلمة أهل الحق على الحق بالحق والسنة وهذه من الأمور المهمة جدا بين طلاب العلم وكل هذا يا إقوى إنما يكون بالأصول الشرعية وبما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليه من غير شطط ومن غير خروج عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليه فما أحوجنا يا إخوة لأن تدبر هذا في أنفسنا كل واحد منا ينظر إلى هذه الوصية العظيمة ما منزلته منها ما الذي يحققه منها ويعمل على الثبات على الخير ويسأل الله الزيادة وأن يثبته على الخير ويعمل على الرجوع عن الخطأ إن وجده فإن الرجوع إلى الحق حق وخير سأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليقة للشر وأن يجمع القلوب على الهدى والسنة كنا البارحة يا إخوة نتكلم عن القاعدة الأولى وهي القاعدة العظيمة في البيوع بل هي أم قواعد البيوع وهي أن الأصل في البيوع الإباحة وقلنا إن هذا هو قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة فالقاعدة المستمرة أن المسلم يجوز له أن يبيع ويشتري ما لم يمنع من ذلك الشرع فإن وجد المانع الشرعي كف المسلم عن البيع. وقلت إن هذه القاعدة تطلق يد المسلم في البيوع إلا إذا وجد المانع وقلت إن المانع يضبطه ضابط واحد وهو أن يؤدي إلى النزاع فإذا وجد في البيع ما يؤدي إلى النزاع غالبا فقف وهذه إن شاء الله قاعدة سنذكرها ونفصل أنواعها على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا أمثلة لبعض البيوع ما يدخل منها تحت القاعدة وما يخرج لنعرف كيف ننظر إلى الفروع ووقفنا عند مسألة الأسهم بيع الأسهم وقلنا إن الأسهم هي ورقة تعبر عن مشاركة في جزء مشاع في الشركة ثم اختلف المعاصرون هل هذا هذه المشاركة في جميع ما في الشركة أو في الذمة الاعتبارية للشركة وقلنا إن الأسهم في بيعها تنقسم إلى ثلاثة اقسام أسهم لشركات نقيه وأسهم لشركات محرمة وأسهم لشركات مختلفة وقلنا إن أسهم الشركات النقية هي الأسهم في الشركات التي يكون عملها مباحا ونظامها مباحا وإدارتها مباحا يكون عملها مباحا شركة تبيع الأرز شركة تبيع الكتب أو غير ذلك ونظامها مباح ليس في النظام الأساسي للشركة محرم لا ينص النظام مثلا على أنها تقترب من البنوك الربوية أو أنها لها أن تتعامل في معاملات محرمة بل نظامها مباح وإدارتها مباحة فتعمل وفق النظام ولا تدخل امرا محرما عليها هذه الشركة نقية يجوز عند جمهور, المعا... جمهور العلماء المعاصرين بيع أسهمها وشراؤها من غير إشكاء وأما الشركات المحرمه فهي التي يكون في عملها حرام أو في نظامها حرام يكون في عملها حرام إما أنه حرام مطلقا كشركات تبيع الدخان أو فيه حلال وفيه حرام فمثلا شركة شركة تسجيلات أو صوتيات عندها أشرطة دينية وعندها أشرطة أغاني أو كان في نظامها حرام فيكون النظام الذي أنشئت به الشركة ينص على أمور محرمة في العمل أو في التمويل فهذه الشركات محرمة مثل أن ينص النظام على أن هذه الشركة يقوم تمويلها على الاقتراض من البنوك الربوية فهذه الشركة محرمه وأما ما ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين من أنه إذا كان في عمل الشركة مباح ومحرم تصبح مختلطة وأنه إذا كان في نظامها نسبة معينة من الربا تصبح مختلطة وهي نسبة الثلاثين في المئة فأقل فهذا لا وجه له شرعا بل إذا وجد الربا في شركة فهي شركة محرمة ولو درهم واحد وهذه الشركات لا يجوز شراء أسهمها ولا بيع أسهمها لوجود المانع الشرعي وأما الشركات المختلطة فالتحقيق فيها أنها الشركات التي يكون عملها مباحاً ويكون نظامها مباحا ولكن يقع الخلل من ادارتها عملها مباح ونظامها الاساسي المكتوب مباح ليس في إشكال لكن مجلس الاداره يقترض بالربا مثلا يتخذ قرارا فيه مخالفة فهذه الشركة مختلطة ليست محرمة لأن نظامها وعملها ليس فيه الحرام وليست نقيه لدخول هذا الأمر فيه وهذا شأن المشتبهات المشتبهات يا اخوه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. أصح ما قاله العلماء في المشتبهات هو الذي يجذبه اصلان أصل يجذبه إلى الحلم وأصل يجذبه إلى الحرمة إذا نظرت إلى الأصل هذا قلت إنه حلال وإذا نظرت إلى الأصل الثاني قلت إنه حرام فيشتبه الأمر وأنا دائما أمثل لهذا من باب تقرير الأصل وإن لم يكن في مسائل البيوع بما أحدثه النساء اليوم مما يسمى بتشقير الحواجب وهو أن تضع المرأة لوناً على حاجبها يشبه لون بشرتها. ما تزيله ولكن تضع لونا فتصغره. هنا إذا نظرنا إلى كونه يصغر الحاجب ويغير الخلقة، فهذا أصل ينزع إلى التحرير. لأن النامصه لعنت لكونها مغيرة لخلق الله للحسن وإذا نظرنا إلى أنه تغيير باللون لا يزيل الأصل بل الأصل باقي اختلف عن النمس وتجمل المرأة باللون الأصل فيه الجواد فالصحيح عندي أنه من باب المشتبهات ليس من الحرام البين ولا من الحلال البين والقاعدة الشرعية في المشتبهات الحث على اجتنابها من غير تأثيب فبيع الأسهم للشركات المختلطة وشراؤها نحث على اجتنابه فإنه أبرأ للدين والعرق ولكن لا نؤثم به فإذا اشترى الإنسان اسهما من هذه الشركات لا نقول إنه آتم ولا نقول إن البيع باطل بل البيع صحيح وإن كان الأولى لا يشتر ونحثه على ترك هذا الأمر حتى بينا. ثم ترتب على هذا مساله وهي اذا اشترى اسوا مختلطه هل يلزمه ان يطهرها بعض اهل العلم قالوا اذا اشترى اسوا من الشركات المختلطه فانه يخرج شيئا من الربح من باب تطهيره لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن إلزام الناس بهذا لا وجه له وأما إن أراد الإنسان من باب اطمئنان القلب أن يتصدق بشيء من الربح فهذا شيء حسد لكن أن يلزم الناس بإخراج مبلغ من الربح للتطهير فهذا لا وجه له بل نقول إن الإنسان إذا اشترى أسهم نقيه. فالربح له وإذا اشترى أسفم من الشركات المختلطة فالربح له وإن شاء أن يتصدق فحسن وإن كنا نحثه حثا شديدا على أن يجتنب اسهم الشركات المختلطة لما فيها من المشتريات عندنا أيضا مسألة عصرية وهي مسألة بيع الحقوق المعنويه ما هو الحق المعنوي الحق المعنوي يا اخوه سلطه لشخص على شيء غير مادي غير معنوي غير عيني غير عيني غير مادي كالتاليف والاختراع والعلامات التجارية هذا حق معنوي لانه يقع على غير عين على غير عين فهذا حق معنوي هذه الحقوق المعنويه هذه الحقوق المعنويه وجدت في هذا الزمان هي نوعان حق ادبي وحق مالي حق أدبي وحق مالي الحق الادبي هو قدره صاحبها على التصرف فيها ومنع غيره منها يعني إذا الفت كتابا يصبح لي الحق في أن أتصرف في هذا الكتاب فادفعه إلى المطبع لتطبعه أمنع غيري من طباعته وهذا لا يختلف فيه وحق مادي وهو أن يصبح للإنسان السلطة في بيعه والمنع من التصرف فيه بالبيع والشراء وهذا حق مالي والذي عليه جمهور الفقهاء المعاصرين وأبتت به المجامع الفقهية أن هذا الحق ثابت وهو متفق مع قول الجمهور المالكية والشافعية والحنافلة لأن هذه الحقوق هذه الحقوق أصبح لها قيمة في عرف الناس لها قيمة مالية في عرف الناس والقاعدة الشرعية أن ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف يا إخوة كل ما ورد في الشرع مضبوط. لا يوجد في الشرع شيء غير منضبط ولكن ضبطه إما أن يكون بالشرع وهذا إذا وجد لا يتفت إلى غيره مثل الصلاة ضبط الصلاة ورد بالشرع فإن لم يوجد ضبط الشيء بالشرع فإنه يضبط باللغة ينظر إلى معناه في اللغة فإذا لم يوجد له ضابط في اللغة فإنه يضبط بالعادة والعرف مثل الحرز مثلا تعرفون يا إخوة أن من شروط قطع اليد في السرقة أن يؤخذ المال من حرزه طيب ما هو الحرز ما هو حرز المجوهرات ما هو حرز النقود ما هو حرز الدواب رجعنا إلى الشرع فلم نجد ضابطا فيه يحدد رجعنا الى اللغه فوجدنا ان الحرز مكان الحفظ لكن لم يحدد حرز الانواع فيرجع في ذلك الى العرف فما عد في عرف الناس حرزا فهو حرز وما لم يعد حرزا فليس بحرز هنا يقول جمهور الفقهاء المعاصرين ان المال الذي يملك ورد في الشرع وورد في الشرع حفظه لكن لم يرد ضبطه أي لم يرد حجه في شيء معين ولا في اللغة فيرجع في ذلك إلى العرف والعرف اليوم يعتبر هذه الحقوق مالا وبالتالي يكون هذا الحق ثابتا يترتب على هذا انه يجوز للانسان ان يبيع حق التاليف حق النشر سواء كانت الماده مكتوبه او مسموعه وان يبيع حق براءه الاختراع وان يبيع حق العلامة التجارية ويترتب على ذلك أن من كانت عنده علامة تجارية فإن له الحق فيها ولا يجوز الاعتداء عليه فيها بتقليد أو غير ذلك إذا وجدت علامة تجارية محفوظه مثبته فلا يجوز لانسان ان يذهب فيقلد هذه العلامه ويبيع ويشتري الا باذن من صاحبها او مالكها وهذا الذي جرت عليه الفتوى في المجامع الفقهيه هذه نظره الى بعض انواع البيوع في ضوء القاعدة الأصل في البيوع الإباح ننتقل منها إلى القاعدة الثانية وهي قاعدة متعلقة بوسائل عقد البيوع هذه القاعدة يقول فيها العلماء العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني وهذه القاعدة مختلف فيها بين فقهاء الأمة ولذلك يصوغها بعض علماء القواعد بصيغة الاستفهام هل العبرة بصيغ العقود ومبانيها أم بمقاصدها ومعانيها هل العبرة في العقود بصيغها ومبانيها أم بمقاصدها ومعانيها هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء والراجح فيها أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ومعنى هذه القاعدة عندما نصوغها بصيغة الاستفهام هل المعتبر في انعقاد العقود النظر إلى الألفاظ أمل المعتبر النظر إلى المعاني وتظهر فائدة هذه القاعدة فيما لو كان اللفظ اطلق على معنى غير المعروف مثلا قال بعتك بنتي بعشرين ألفا وقال قبلت. وقال قبلت هنا طبعا لا يتصور أن البيع يعني لا يتصور أن المقصود بالبيع هو البيع الحقيقي ولكن المقصود هنا النكاح اللفظ لفظ بيع والمعنى النكاح فهل ننظر الى اللفظ فنقول هذا العقد باطل لان بيع الحره لا يجوز او ننظر الى المقصود فنقول ما دام ان المقصود مفهوم فإن العبرة بالمقاصد. قال مثلا كفلت فلانا بشرط أنه بريء فلان استدام من شخص مئة ألف مئة ألف استدام فجاء شخص قال أنا أكفله بشرط أنه بريء يعني بشرط انه يبرأ الا اللفظ لفظ كفاله والمعنى اللفظ لفظ كفاله والكفاله كما تعرفون ضم ذمه الى ذمه هنا ليس فيه ضم ذمه الى ذمه لان الكفيل ماذا قال اكفله بشرط انه إذا أبرأ ذمة الأول وتحمل هو فأصبحت حواله حول الدين إلى ذمته فاللفظ لفظ الكفالة والمعنى معنى الحواله فهل النظر إلى الصيخ أو النظر إلى المعاني والمقاصد الصحيح من أقوال أهل العلم أن النظر إلى المعاني والمقاصد فكل لفظ دل على معنى مفهوم إن عقد به العقد كل لفظ دل على المعنى المقصود دلالة مفهومة إن عقد به العقد المهم ان يفهم المعنى وان يفهم المقصود ولا يؤدي إلى النزاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في الاعمال أولها وفعلها أمنية، وأنه يحصل للإنسان ما نوى. نضرب أمثلة في البوير. شخص قال وهبتك سيارتي بالألف، وهبتك سيارتي بالألف. الصيغة صيغة هبة والمعنى بيع فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا العقد بيع وتترتب عليه أحكام البيع وتترتب عليه أحكام البيع لأن العبرة بالمقاصد إذا قال شخص لآخر أسلمت إليك هذا الكتاب في هذا الثوب أسلمت إليك أو أسلفت إليك هذا الكتاب بهذا الثوب اللفظ لفظ السلم لكن المعنى بيع حاضر لأن السلم بيع موصوف في الذمه وهذا يقول أسلمت لك هذا الكتاب في هذا الثوب، فهو بيع حاضر بحاضر المعنى بيع واللفظ لفظ السلم الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا العقد منعقد وله أحكام البيع إذا قال إنسان لآخر بعتك سيارتي بلا ثمن، بعتك سيارة بلا ثمن، اللفظ لفظ، البيت والمعنى هبة، والمعنى هبة، فالصحيح أن هذا العقد عقد هبة، وتلحقه أحكام الهبة، ولا تلحقه أحكام البيت اذا قال شخص لاخر بعتك منفعه داري سنه بخمسه الاف بعتك منفعه داري سنه بخمسه الاف اللفظ لفظ البيع والمعنى إجارة فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا العقد عقد إجارة وتلحقه أحكام عقد الاجاره وليست أحكام عقد البيع كما كنا جمهور أهل العلم على هذا الحنفية والمالكية والحنابلة في قول والشافعية في قول على هذا وإن كان عند الحنابلة والشافعية خلاف لكن الجمهور على هذا وهو الذي تدل عليه الأدلة واستدلوا على هذا كما قلنا اولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وايضا قالوا اعتبار القصود اولى من اعتبار الالفاظ اعتبار القصود والمعاني اولى من اعتبار الالفاظ لماذا قالوا اصلا لماذا نثبت لله ما فائدة اللفظ أن نعبر عن المعنى الذي نريد فما هو الأصل هل الأصل المعنى الذي يريده الإنسان أو اللفظ المعنى واللفظ وسيلة واعتبار المقصود اولى من اعتبار الوسيلة وذلك اعتبار المعاني في العقود اولى من اعتبار الألف كذلك قالوا ونص على هذا شيخ الاسلام بن رحمه الله أن المقصود فهم مراد المتكلم فحيث ما فهم مراد المتكلم حصل المقصود الشرعي أن المقصود فهم مراد المتكلم فحيث ما حصل فهم المقصود حصل المراد الشغل. ومما يدل على ذلك يا إخوة أن اختلاف اللفظ لا يغير من حقيقة المعنى بل يعاد باللفظ إلى المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد على ناحية على الصدقة فلما جاء حاسبه فقال الرجل هذا مالكم وهذا هدية هذا مالكم يعني الصدقة وهذا هدية أهديت له من الناس الذين ذهب يأتي لصدقاتهم فماذا سماها هدية والناس قدموها له على أنها هدية فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فهل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تاتيك هديتك إن كنت طاذقا فهل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقة هذه وإن سميت هدية فليست هدية لأن المقصود منها الرشوة وهدايا العمال غلول فلم يكن لللفظ أثر وإنما النظر إلى المعنى الآن بعض الناس يقدمون الرشاوه للمسؤولين في الوظائف ويقول هديه هديه عربون صداقه وقد تكون هذه الهديه التي هي رشوه بمال وقد تكون بعين وقد تكون باكرام بعض الناس مثلا يذبح للمسؤول يذبح للمسؤول ويولم له من اجل انه مسؤول يقول هذا اكراه العبره بالحقيقه وهذا الذي دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن دقيق عبارات سيخ الإسلام بالتنمية رحمه الله في هذا الباب أنه قال إن العقد جنس لا يشرع فيه التعبد إن العقد جنس لا يشرع فيه التعبد يعني لم يرد التعبد في العقود بالالفاظ وما دام أنه لم يرد فيه التعبد فالباب فيه واسع فالباب فيه واسع فحيث ما عبر الناس بما يفهم مقصودهم فالمعنى صحيح ومما يدل على ذلك ايضا انه مع ابتلاء الناس بالبيوع والعقود لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الالزام بلفظ معين ولو كان الالزام بلفظ معين شرعا لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا يقول جمهور العلماء يقولون العقود موجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر ابتلاء الناس بها فلو كان لها الفاظ محدده لدل النبي صلى الله عليه وسلم على تحديدها فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان علمنا ان الامر فيها واسع وانها راجعه الى اعراف الناس بعض اهل العلم ممن يرون ان العبره في العقود للمقاصد والمعاني يستثنون من ذلك النكاح فيقولون نعم العبره في العقود للمعاني والمقاصد ولا تشترط الالفاظ ولكن نستثني من ذلك النكاح فإن النكاح يلتزم فيه بالألفاظ الداله على النكاح لماذا؟ قال احتياطا للأعراض قال وجدنا الشرع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها حتى ان الزنا والعياذ بالله لا يثبت الا بشهاده اربعه شهود بشروط دقيقه جدا حتى تثبت هذه الشهاده احتياطا للاعراض بينما القصاص يثبت بشهاده شاهدين قالوا فوجدنا الشرع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها ومن الاحتياط للأعراض أن نشترط للنكاح الألفاظ المعلومه لماذا؟ لأن النكاح استباحة للعرض الأصل في العرض في البضع التحريف والنكاح سبب للاستباحة فلما كان ذلك كذلك قلنا إن النكاح لا بد فيه من الألفاظ المعلومة وهذا عندي احوط والله أعلم واجود وهو أن النكاح يستثنى من القاعدة طبعا هذا خارج عن مسائلنا من جهه المعاملات المالية ولكنه متعلق بالقاعدة فالنكاح ينبغي الالتزام فيه بالألفاظ المعروفة التي تدل على النكاح بمعنى ما ياتي إنسان يقول بعتك بنتي بعشرين ألفا وإنما يقول زوجتك أنكعتك أو غير ذلك من الألفاظ المعروفة الدالة على النكاح يتفرع عن هذه القاعدة يا إخوة أنه لا يشترط لانعقاد البيع لفظ بل قد ينعقد البيع بالفعل لأن اللفظ غير مقصود لما تبين لنا أن اللفظ غير مقصود فإن, النكاح لا فإن البيع لا يشترط له اللفظ فينعقد بالفعل وهذا ما يسمى عند الفقهاء ببيع المعاطاة ان يقع بذل السلعه ودفع الثمن من غير تخلل لفظ الان هذا يقع كثيرا يدخل الواحد منا الى البقاله ويعرف ثمن الخبز مثلا فياتي وياخذ الخبز ويذهب الى المحاسب ويدفع المبلغ ويخرج بدون أن يقول هذا بكم وبدون أن يقول له بكذا هذا بيع المعاطة وجمهور العلماء على جواز بيع المعاطة وأن البيع ينعقد بأنفع لماذا؟ لأمور منها أولا أنه تبين لنا أن اللفظ غير مقصود وأن العبره بالمقاصد والمعاني فإذا دل الفعل على المقصود حصل المراد الشرعي ومنها أن البيع ورد في الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة, في اللغة فيرجع فيه إلى العرف ومنها أن بيع المعاطاة يقع في اقطار المسلمين من غير نكير فكان إجماع يعني يا أخوة جنس بيع المعاطة موجود في كل مكان وإن كانت سلعه تختلف السلعة التي في الإمارات غير السلعة التي في السعودية غير السلعة التي في إندونيسيا لكن صورة بيع المعاطة موجودة في اقطار المسلمين من غير نكير فكان إجماعا ويترتب على هذا ايضا يا إخوة أن البيع ينعقد بالكتابة ولا سيما من الغائب البيع ينعقد بالكتابة من الحاضر على الصحيح ومن الغائب عند جمهور أهل العلم وهو الصحيح فلو أن شخصا كتب لآخر بعني سيارتك بخمسة آلاف وكتب له الآخر قبلت فإن البيع ينعقد بهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم ولو أن شخصا يقيم في بلد وعلم أن شخصا يريد أن يبيع بيته في بلد آخر إنسان من بلد مثلا جاء في الإمارات من مصر من سوريا من أي بلد مقيم في الإمارات وعلم أن رجلا من أهل قريته من أهل مدينته يريد أن يبيع بيته وهو يعرف هذا البيت فكتب رسالة من فلان بن فلان إلى فلان بعني بيتك الكائن في كذا المعروف بكذا بمئة ألف. لما جاءت الرسالة قرأ فقال بعتك يصح العقد وينعقد. لكن هنا ننبه إلى أمور. الأمر الأول لا بد أن تكون الكتابة مستبينة. لا بد أن تكون الكتابة مستبنة، والكتابة المستبنة هي التي تكون الحروف فيها ظاهرة، ويبقى لها اثر هي الحروف التي تك هي الكتاب التي تكون الحروف فيها ظاهرة ويبقى لها أثر. أما الكتابة التي لا تكون الحروف فيها ظاهرة أو لا يبقى لها أثر فهي عند جماهير العلماء بمنزلة حديث النفس أقرب لكم هذا إنسان أمام امرأته امرأته أمامه فكتب هكذا بدون أن يتكلم كتب أنت طالب بدون أن يتكلم هنا يقول جماهير العلماء من السلف والخلف هذه الكتابة غير معتبرة ولا يقع بها الطلب بل هي بمنزلة حديث النفس لأن الكتابة غير مستبينه كتابة الهوى ما تظهر الحروف او هي نائمة بجواره على المخده على الوسادة فكتب لها باصبعه على الوسادة انت طالق بدون ان يتلقى عند جماهير العلماء لا يقع بهذا الكتابة الطلق. او كتب بالمسمار على ثلج يدوب مباشرة أو على سطح الماء كتب بأصبعه فهذا عند, أهل عند جمهور أهل العلم بمنزلة حديث النفس ولا يقع بها شيء إذن أول شيء في الكتاب المستبين الكتابه التي تعتبر أن تكون الحروف فيها ظاهرة وأن يبقى لها أثر وأن تكون مرسومة مرسومة يعني معنونة معروفة أنها من فلان إلى فلان ولا زال هذا المصطلح يستعمل في القضاء فيقال هذا الخطاب مرسوم قد يسأل القاضي احيانا يقول هل الخطاب الذي معك مرسوم أو غير مرسوم مرسوم يعني معروف أنه من فلان إلى فلان مكتوب انه من فلان الى فلان فلا بد ان يكون مرسوما فاذا كان مبهما يعني كتب شخص رساله الى شخص في بلده بعني بيتك الفلاني بمئة ألف بدون ان يكتب من هو هذا الكتاب غير معتبر إذا لا بد ان تكون الكتابه مستبينة مرسومة معلومة أنها من فلان إلى فلان الأمر الثاني الذي ننبه عليه أنه يشترط أن يقع القبول في المجلس الذي يقرأ فيه الكتاب يشترط أن يقع القبول في المجلس الذي يقرأ فيه الرسالة في المجلس الذي يقرأ فيه الرسالة لماذا؟ لأنه يشترط في صحة البيع اتحاد المجلس بين الايجاب والقبول فلو قال شخص لآخر بعني سيارتك بألف، وهما في مجلس، فذهب صاحب السيارة، ومن الغد قال قبلت، لم ينعقد البيع، لابد من إعادة قول المشتري بعني سيارتك بألف، فيشترط في صحة البيع اتحاد المجلس. بل بعض الفقهاء وإن كان هذا مرجوحا يشترط الاتصال بين الإجاب والقبول لكن هذا مرجوح والصحيح اتحاد المجلس طيب الآن ما هو المجلس يقول لك الجمهور المجلس هو المكان الذي تبلغه فيه يقرأ فيه الرسالة ليس الذي تبلغه فيه الرسالة الذي يقرأ فيه الرساله لانه ممكن ان تصله الرساله مغلقه وهو في المكتب فلا يقراها وانما يقراها في البيت يكون المجلس عندما يقرأ فاذا قرأ فقال قبلت تم العقد تم العقد وهذا هو مجلس العقد يتفرع على هذا البيع بوسائل الاتصال الحديثة كالهاتف ومجلس العقد في الاتصال الهاتفي هو وقت المكالمة اتصل على اخي في بلد وقال اريد ان اشتري بيتك او بعني بيتك الفلاني بكذا وقال قبلت تم العقد لكن اتصل عليه وقال بعني بيتك الفلاني بكذا وقال نرى وبعد يوم رد عليه بالهاتف قال قبلت نقول لابد من اعاده الايجاب والقبول ومنه البيع عن طريق الانترنت بحيث يبيع ويشتري اما بالكتابة بالبريد الالكتروني او عن طريق المحادثات الفورية او عن طريق المحادثات المرئية التي تسمى اليوم بمحادثات الفيديو فالبيع بهذه الطرق ينعقد عند جمهور اهل العلم ويكون المجلس هو وقت الاطلاع على الطلب فاذا كان البريد الالكتروني وقت ما يفتح البريد الالكتروني ويقرأ يكون هذا هو المجلس اذا كان بالمحادثه وقت المحادثه سواء كانت صوتية أو مكتوبة لكن ننبه هنا قبل أن نغادر هذه النقطة إلى أمر وهو أنه يشترط في البيوع التي تنعقد بالكتابة من الغائب أو بوسائل الاتصال الحديثة لا تكون في سلعة يشترط فيها التقابض في المجلس أنه يشترط في مثل هذه البيوع التي تقع عن طريق الإنترنت أو تقع عن طريق الهاتف أو تقع عن طريق الرسائل لا تكون السلعة مما يشترط له التقابض في المجلس لعدم امكان التقابض لعدم امكان التقابض يعني مثلا الذهب ما يصلح ان عقد بالكتابه يكتب له رساله مثلا بعني العقد الذهب الموجود عندكم المعروف والذي يزن كذا بمئة ألف ويقول قبلت لانه يشترط في بيع الذهب التقابض في المجلس وهنا لا يمكن التقابض وخرج بعض اهل العلم امكانيه جواز هذا في حاله واحده وهي ان يكون للبائع وكيل وللمشتري وكيل فيقبض وكيل البائع الثمن ويقبض وكيل المشتري البائع الثمن ويقبض وكيل البائع البائع السلعة سورة هذا ناتي بها في مسألة تقع كثيرا جدا الآن وهي مسألة صرف العملات أحياناً يا إخوة بعض الظروف الاقتصادية تجعل الإنسان محتاجاً إلى الصرف من بلد إلى بلد بدون الطرق المعروفة يعني رجل يكون في الإمارات ورجل يكون في أمريكا الرجل الذي في أمريكا عنده الدولارات ويريد أن يصرفها بدراهم في الامارات الاصل هنا عدم الجواز لانه لا يحصل التقابل لكن خرج بعض اهل العلم صوره يمكن أن يقع بها الجواز وهي ان يكون للبائع وكيل وللمشتري وكيل وكيل المشتري عند من عند البائع ووكيل البائع عند المشتري فيقبض وكيل المشتري البائع الثمن الآن في نفس المجلس ويقبض وكيل البائع ويقبض البائع وكيل المشتري السلعه الان فيحصل التقابض بنفس المجلس وهذا له وجه شرعي بحيث يتفقون على المجلس فيقع التقابض بنفس المجلس وهذه الصورة يعني تخريج جيد لمثل هذه المسألة لا سيما مسألة صرف العملات التي يسأل عنها كثيرا الآن خاصة بين الدول التي يقع بينها تقع بينها التجارات ويصعب فيها التصارف أو إخراج مبلغ معين من المال فيحتاج فيها إلى نوع من المعاملة المباشرة في الصرف فيمكن أن يكون الأمر هكذا وإلا فالأصل في كل سلعة يشترط لصحة البيع فيها التقابض في مجلس العقد أنها لا تنعقد بالكتابة ولا بالإنترنت ولا بالهاتف إلا إذا وجدنا طريقة يحصل فيها التقابض في نفس المجلس فإذا وجدنا هذه الطريقة فإن الإشكال الشرعي يزول في هذا قريب من هذه القاعدة القاعدة الثالثة وهي قاعدة القصود مؤثرة في العقود القصود مؤثرة في العقود وهي قاعدة خلافية ويمكن أن تصوغها بصيغة الخلاف هل القصود مؤثرة في العقود يعني هل العبرة بالظاهر او العبرة بالمقصود القصود على الراجح لها اثر في العقود اما من حيث الجواز واما من حيث الصحة القصد له نصيب من الحكم فإذا كان القصد فاسدا واطلع عليه فإنه يحكم بفساد العقد ظاهرا أما إذا لم يطلع عليه فإن العقد يكون فاسدا في الباطن أي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى ونضرب لذلك مثالا وإن لم يكن في البيوع لكن يقرب المعنى امرأة طلقها زوجها ثلاثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره سبحان الله يا إخوة من باب تخفيف المجلس أحيانا الإنسان يظن بعض الأمور لا يقع فيها جهل وتجب فيها جهلة مسألة الطلاق الثلاث أنا فوجئت مرة بسائلة تتصل بي وتسأل عن شيء يتعلق بالطلاق يتعلق بالرجعة. وهي من عندنا من السعوديه تتعلق يعني, بمسألة يعني تتعلق بالرجع فسبحان الله يعني سألتها هل هذه الطلقه الأولى قالت لا قلت الثانية قالت لا قلت يعني طلقك ثلاثا قالت لا قلت كيف؟ قال اطلقني سبع مرات لكن كل مرة لوحدها يطلقها ويراجعها سبع مرات وهذه التابعة اتصلت تسألني ل... عندها إشكال في مسألة الراجعة أظن إذا ما نسيت هل يعني لها حق أن تطلب مالا أو ليس لها حق أن تطلب مالا أما الرجوع ما عندها إشكال لماذا لانها تظن ان طلاق الثلاث يعني ان يطلقها ثلاثا معا اما يطلقها مره يطلقها مره يطلقها مره هذا ليس ثلاثه فتقول طلقها سبع مرات هذه السابع فقلت لها يا اختي ما يجوز لك ان ترجعي اليه بل عليكم ان تستغفروا من الماضي الذي وقع وأنت الآن أصبحت محرمة عليك حتى تنكح زوجا غيرها وأنا هنا انبه يا إخوة خاصة في موضوع الطلاق يا طلاب العلم عليكم بالاستفسار كثير من الناس الآن يتساهلون في طرح مسائل الطلاق على الشيوخ من اجل اخذ فتوى على قاعده ضعها في رقبه عالم واخرج ساهل فياتون بدون ان يوضحوا المساله والمساله من الخطوره بمكان يعني يا اخوه في الفتوى اولا لا بد ان تتعلم الانصات دع السائل يتكلم حتى ينتهي دع السائل يتكلم حتى ينتهي واياك أن تبادر بالفهم إلا أن تشرح له المقصود فيوافقك بعض الناس بمجرد ما يقول السائل كذا يقول نعم نعم يجوز طيب قد يأتيك شيء في الكلام إلا أن يقول له أصدك كذا وكذا وكذا فيقول نعم فيقول هذا يجوز أو هذا لا يجوز. السادة يقول مرة كنت في الإفتاء فاتصل رجل يسأل عن مسألة تتعلق بالرجعة هل يلزم دفع المهر المعروف المعتاد وإلا؟ لا ينزل هو قد طلقها حتى وضعت يعني خرجت من العده فاتصل باحد الاشياخ فقال له اعقد عليها عقدا جديدا وذهب الشيخ انا جئت بعده على الهاتف فاتصل نفس الرجل كان عنده اشكال في المهر فقلت له يا اخي كيف وقع فالطلق هذه الطلقة الأولى قال لا قال أنا طلقتها مرة وطلقتها مرة متفرقات وهذه الثالثة طلقتها وكانت حاملا فوضعت الحمل فرق قلبي من أجل المولود فأريد ان ارجعها فقلت له يا أخي ما يجوز أن ترجعها هذه ثلاث حتى تنكح زوجا غيرك قال يا شيخ حرام عليك أنا سألت الشيخ الذي قبلك وقال اعقد عقدا جديدا قلت أنت ما قلت له إنك طلقت ثلاثا أنت قلت له كانت امرأتي حاملا فأوقعت عليها الطلاق وقد وضعت ماذا أصنع لأرجعها قال لك عقد عقدا جديدا لكن ما أخبرت أنه وقع من اختلاق سابق وإن كان الشيخ ايضا كان ينبغي أن يستفسد فإن الناس إما بقصد وإما بجهل يغفلون بعض هذه الأمور الشاهد رجل طلق امراته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فجاء رجل متبرع وعقد عليها وقصده أن يحللها لزوجها ليس هناك اتفاق ولا تلفظ ولكنه عقد بقصد التحليل فإن هذا العقد لا يصح ولا يترتب عليه التحليل ولذلك يقول العلماء لا بد ان يتزوجها زواج رغبه فيها وان يطلقها طلاق رغبه عنها حتى يقع التحليل لا بد أن يتزوجها زواج رغبة فيها، فالقصد المكاح. وأن يطلقها طلاق رغبة عنها، فهو يطلقها لأنه لا يريدها. إذا حصل هذا يحصل التحليل فالقصود مؤثرة في العقود. ومن ذلك بيع الهازل الهازل لا يقصد البيع وإنما يمزح شخص قال لآخر وهما يتمازحان وظاهر حالهم المزاح بعتك سيارتي هذه بخمسة آلة السيارة تسوى مئة ألف لكن يمزح مع صديقه قال بعتك سيارتي هذه بخمسة آلة قال قبلت ثم بعد ذلك قام الصديق وقال قد وقع الايجاب والقبول وانا اريد السياره وهذه خمسة الاف قال والله امزح انا هازل ما قصدت البيع ولا اريد البيع وانت تعرف نحن نمزح قال لا وقع الايجاب والقبول وتفرقنا من المجلس فلزم العقد نقول ان علمنا بالقرائن أنه لا يقصد البيعة بل كان هازلا فإن البيعة لا ينعقد على الصحيح. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتق فهذه الأمور الثلاثة النكاح والطلاق والعتاق جدهن جد وهزلهن جد فدل ذلك على أن غيرها ليس مثلها فهزله لا يكون جدا فالهزل في البيوع إذا ثبت لا يكون جدا ويكون القصد مؤثرا في العقود أيضا من هذا يا أخوة من صور القاعدة ما يسمى عند الفقهاء ببيع التلجئة بيع التلجئة. يعني البيع الذي يكون الإنسان مضطرا له يعني إنسان يملك بيتا وأراد ظالم أن يأخذ بيته وهو قادر عليه ظالم أراد أن يأخذ بيته وهو قادر عليه فذهب إلى رجل ذي سلطان في البلد وقوة وشوكة فقال له يا أخي فلان حمك الله فلان يريد أن يأخذ بيتي وأنا ضعيف فأنا سأظهر أني بعتك البيت حتى لا يتسلط عليه هذا الظالم فجاء فقال له بعتك بيتي بمئة ألف وقال قبلت وقع الايجاب والقبول هذا يسمى عند الفقهاء ببيع التلجاء لان الانسان ليس مختارا له ولا يريد ان يبيع لكنه ملجا اليه ليسلم من ظلم الظالم فبيع التلجاء عند الجمهور لا ينعقد بيع التلجاء عند الجمهور لا ينعقد لأن البائع لم يقصد البيع وإنما قصد التخلص فلا يكون البيع منعقد منعقدا طيب هنا سأطرح مسألة او نجعلها بعد المغرب افتح الاخوه لان عندنا مساله اعطيكم صورتها ونعود الى حكمها بيع التقصيد بقصد المال ان يشتري الانسان السلعه بالتقسيط ولا رغبه له في السلعه وانما رغبته في المال فهل هذا القصد مؤثر في العقد فيقال بحرمته أو غير مؤثر في العقد أم أن في المسألة تفصيلة نبدأ بها ان شاء الله بعد صلاة المغرب والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم